صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين أمين والسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 ذلك الفوز الكبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك كَنَسْتَعِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المستقيم. صِرَاطَ الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ نبطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد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 في الدكتور